بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين اننا انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين قال يا بني لا تقص الصوياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب بي وأخاف أي الذئب وأخاف يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا, وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكوت قالوا يا أبانا إنا ذهبنا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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه أكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على أمره والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولاء وآبوهان ربه كذلك لنصرف عنه السور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 إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاشر الله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذين في ولقد را والدرا عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ماغه ليسدنا ولا يكون من الصاغرين قال رب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن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 لا ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه غمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعادلين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين بأبا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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاف الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بان النسوة ما بان النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم ان لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن وما ابلغ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي انَّ رَبِّي وَسِعٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ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 لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا طَلَبُوهُ إِلَى أَهْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا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 فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبعين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 لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسقه قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب تفلق وما أني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المؤمن ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا, إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثرنا لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوا الىه اقام قال اني انا اخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما ما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن, ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 قالوا فما جزاؤه اني كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدا باوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين إلا أن يشاء الله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 قد اقضى عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن ابرحل الارض فلن ابرحل الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا من حافظين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 العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف واذيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا قالوا تَعْلَمُ تَشْتَاءُ تَذْكُرُ يُسُفَحَتْ تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْحُبَ السِّيِّ وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا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 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني يوسف واخيه ولا ولا تياسوا من روح الله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 مزجاته فأوفل من كريم وتصدق عليهما إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ ألم جاهلون قالوا أإنك لأن يوسف قال أنا يوسف وهذا أحي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا إذْهَبُوا بِقَمِيصِهَا ذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرَةٍ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمْ مَا فَصَلَتِ عَيْنُ قَالَ أَبُوهُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا ان تفن من قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم اقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين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 فاقر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم اذ أجمعون أمرهم وهم ينقرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن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 قصونا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب